أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما, وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون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 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 112. والصفات صفا 113. فالزاجرات زجرا 114. فالتاليات ذكرا 115. إن إلهكم لواحد 116. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب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 قل نعم وأنتم داخرون 115. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 انكم لذائق العذاب اليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم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 وعندهم قاصرات الطرفعين كانهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول 116. لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون 118. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن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 اِذْ كُنَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةَ فِى النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ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 124. أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم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 كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن دريتهما محسن وظالم لنفسه مبين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 وَإِنَّ لُطَّلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي ضَبَّةٍ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَلَبِذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 112. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون 113. البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين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 117. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشطاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولائك كن احزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب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 111. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب 112. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب.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 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وانك كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين آمَنُوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 147. إذا فِي أننا جعلناك خليفة في الأرض وَلَا بين الناس بالحق ولا تتبع, الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن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 إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد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 أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَدِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ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 وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفن وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب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 قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا هوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين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 كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواجا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 إنما يتذكر اولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنه وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب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 فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة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 إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ودق الله اللهم العظيم. <تصفيق> يجب استئخار القرآن بروزروين. بديني ما مستأجف القرآن خير. شيخ سعد الغامدي.